ூமகோ ரூ சோர விஷய مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَعَطَشِينَ قَوْمِي الَّذِينَ إِذَا أصابتهم مصيبة قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا வீன்கு இ ி பல துமீம் ஓட இ Oh, no. إن وقف واحد مرت مشاء اذن الله أمن حدل بيت أن و تَمَاوَ وَبَلَ دُونَ حَ عَلَيْهِ أَنْ قُمْ وَبِغِمَ وَمَنْ تَفَوَّخَ خَيْرٌ فَإِن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 ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس اولئك الذين نعم الله عليهم إِنَّ الَّذِينَ نَسُوا وَأَعْرَضُوا وَبَطَأُوا أُولَٰئِكَ وَأَنَا تَنْزِيلُ وَحْيِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مَا كَانُوا هُمْ كَفَارُونَ أُولَٰئِ நூலி வல خالدين فيها لا يقومن فمعنهم وإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ م